بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عبده الذي اصطفى واله وصحبه ومن اقتفى اما بعد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فمن هنا كان خلفاء الرسل واتباعهم من امراء العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة بل الى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية والإلهية ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانه بها على الدعوة إلى الله وحده الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله فمن هنا كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم أنفسهم البتة بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية والإلهية نعم هذا حال خلفاء الرسل الذين هم على طريقهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يلي هذا الأمر من الخلفاء إثنى عشر خليفة كلهم على الهدى والحق وعلى رأس هؤلاء الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وكذلك من جاء بعدهم ممن هو على طريقهم وعلى هديهم كمعاوية رضي الله عنه ومن قبله الحسن عندما قال بخلافته فإن هؤلاء يدعون إلى تعظيم الله عز وجل وإلى إفراده بالربوبية والإلهية وعدم المنازعة لله في شيء مما هو مختص بالله من التعظيم والتمجيد والثناء الذي لا يستحقه إلا الله ولا يدعون إلى تعظيم أنفسهم بل يدعون الناس إلى تعظيم الرب عز وجل ويتواضعون للخلق وهكذا العلماء من هذه الامه الذين هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهم على هذا الطريق قال ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا الاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده انهم بتوليهم للإمارة والخلافة لا يريدون بهذا إلا الاستعانة على الدعوة إلى الله ولا يريدون بهذا العلو في الأرض وصرف وجوه الناس إليهم قال رحمه الله وكان بعض الصالحين يتولى القضاء ويقول أنا أتولاه لأستعين به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أن من كان هذا قصده فإنه مثاب في تولي هو لا يستعين بها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ممن يستعين بالإمارة على طاعة الله لا يستعين بها على الدنيا معا. قال ولهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله ويتحملون في تنفيذ أوامر الله من الخلق غاية المشقة وهم صابرون بل راضون بذلك فإن المحب ربما يتلذذ بما يصيبه من الأذى في رضا محبوبه كما كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما يقول لأبيه في خلافته إذا حرص على تنفيذ الحق وإقامة العدل يا أبتي لوددت أني غالت بي وبك القدور في الله عز وجل نعم هذا حال الخلفاء والأمراء انهم كانوا يصبرون على الأذى في طاعة الله وما يلاقون من أذية الخلق ويصبرون على أذاهم محبة للرب عز وجل وتعظيماً له ويتحملون هذه المشاق في سبيل إقامة العدل بين الناس ونشر الحق وذكر هذا الأثر عن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وعبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز هو أحد العلماء الشباب وهو من العلماء الكبار والأئمة الذين نقلت أقوالهم مما يدل على رسوخه في العلم مع أنه كان شاباً مات عمره ثمانية عشرة سنة في سن الشباب وهذه الأقوال تكون قطعاً قبل ذلك. وهذا مما يدل ما كان عليه السلف من الفقه مع حداثة الأسنان فكان يقول لأبيه يا أبتي وددت أني غلط بي وبك القدور في الله عز وجل وهذا مما يدل على فقه عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز في أنه يتمنى أن يهلك هو وأبوه وأن يتعرض للعذاب الاليم في ذات الله عز وجل في محبة الله فهؤلاء هم الذين آثروا الرب عز وجل على أنفسهم ومحبة الله عز وجل على محبوبهم وعلى ما يريد الله عز وجل على مرادهم وهؤلاء لا شك أنهم على درجة عالية من الإيمان فليس لهم لا يريدون الدنيا وإنما يريدون ما عند الله عز وجل ولهذا كان عبد الملك يقول لأبيه هذه الكلمات مما يعينه على الخير ويقويه على اقامه العدل والحق ولهذا ذكر أن عبد الملك كان له الأثر البالغ في سيره أبي، فانه كان واعظا له ناصحا له محبا له ولهذا اثر في أبي وهو شاب حدث وكان عمر بن عبد العزيز ايضا مات وهو في سن الرجولة مات في الأربعين وابنه مات في سن الثامنة عشرة وهذا مما يدل ما بلغ هذان الرجلان من العلم والفقه وحتى انتشر بين الناس ما هم فيه من العلم والفضل والخير وأصبحت هذه الأقوال توقل بعد موتهما إلى هذه المتاخره المتأخرة قال وقال بعض الصالحين وجدت أن جسمي قرض بالمقاريض وأن, وأن هذا الخلق كلهم أطاع الله عز وجل فعرض قوله على بعض العارفين فقال إن كان أراد بذلك النصيحة للخلق وإلا فلا أدري ثم غشي عليه ومعنى هذا أن صاحب هذا القول قد يكون لحظ نصح الخلق ومعنى هذا أن صاحب هذا القول قد يكون لحظ نصح الخلق والشفقة عليهم من عذاب الله وأحب أن يفديهم من عذاب الله بأذى نفسه وقد يكون لحظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من الإجلال والإكرام والطاعة والمحبه فود أن الخلق قاموا بذلك وإن حصل له في نفسه غاية الضرر وهذا مشهد وهذا هو مشهد خواص المحبين العارفين بملاحظته فغشي على هذا الرجل العارف ثم ذكر عن بعض الصالحين أنه كان يقول وددت أن جسمي قرض بالمقارير وان هذا الخلق كلهم اطاعوا الله عز وجل هذا مما يدل على تعظيم الرب عز وجل في قلوب هؤلاء وأنه يتمنى أن يتعرض للعذاب الأليم قال وددت أن جسمي قرض بالمقارير ولم يقل قطع بالسكاكين أو بالسيوف لأن المقارير تقرض اللحم ويكون لها أشد يكون العذاب أشد والموت بطيء ومع هذا يتحمل هذه الالام في ذات الله عز وجل قرض بالمقارير ولهذا كان من حكمة الله أن في القتل في سبيل الله أن الكفار وغيرهم يقتلون قتلة حسنة كما قال الله عز وجل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا ذكر الحافظ رجب أن هذا من الرحمة التي جاء بها الإسلام فإنه لم يأتي بالعذاب وإنما جاء بإقامة الحق والعدل ولهذا امر الله بضرب الاعناق لان ضرب الاعناق هو اسرع ما يكون في قتل هؤلاء دون اذيه لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وكذلك في تنفيذ القصاص والقتل فان القاتل يضرب بالسيف وقد ياتي احيانا نوع من العذاب في مقابل الجريمه كالرجل في مقابل تلك الجريمة الشنيعة عندما يرتكبها المحسن فإنه يرجع قال العلماء والسر في هذا ان شهوة الزنا لا يكون هناك عضو إلا تلذذ بهذه الشهوة فتكون هذه العقوبة مناسبة لتلك اللذة وتكون مكفره بإذن الله عن ذلك الذي ارتكب هذا الجر وهذا من حكمة الله فالمقصود ان القتل ليس فيه تعديل كما يكون عندما يقرض الجسم بالمقارير فيكون فيه زيادة ألم وشدة ولهذا تمنى هذا العبد الصالح أن جسمه يقرض بالمقارير وأن هذا الخلق كلهم أطاعوا الله عز وجل وهذا من تعظيم أمر الله في نفسه قال فعرض قوله هذا على بعض العارفين فقال إن كان أراد بذلك النصيحة للخلق وإلا فلا أدري ثم غشي عليه لما عرض هذا القول على العارف قال إن أراد بهذا النصيحة للخلق وأنه يتمنى أنهم يستقيموا على طاعة الله عز وجل وكأنه يفديهم بنفسه في أن يموت هذه الميتة التي فيها العذاب الشديد وأنهم لا يعصوا الله عز وجل نصحا له قال وإلا فلا أدري وهنا أشار إلى منحظ آخر وهو أمر عظيم وأن هذا من محبته لله عز وجل ولهذا غشية على هذا العارف عندما تذكر هذه المسألة العظيمة قال الإمام ابن رجب رحمه الله ومعنى هذا أن صاحب هذا القول قد يكون لحظ نصح الخلق والشفق عليهم من عذاب الله وأحب أن يفتيهم من عذاب الله بأذى نفسه هذا المقام الأول وهو الذي قال فيه العارف ان أراد نصح الخلق يعني بقوله هذا وأنه يؤثر أن يموت هذه الميتة وأنهم لا يتعرضون لمعصية الله فيكون هذا سبب لهلاكهم مشقاه قال وقد يكون لحظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من الإجلال والإكرام وهذا مشهد المحبة العظيمة لله عز وجل في أنه يتمنى أن يموت هذه الميتة وأن الله لا يعصى وهذا من لوازم المحبة ومن اثار محبة الله عز وجل فإن من أحب شيئا فإنه يؤثر هذا على نفسه ومن أحب محبوبا فإنه لا يحب أن يعصى ولا يحب أن يتعرض لأذية ولهذا لما قويت محبة الله عز وجل في نفوس هؤلاء كان الواحد منهم يتمنى أن يتعرض لكل ما يمكن أن يتعرض له من العذاب ولا يعصى الله وهذا من آثار محبة الله عز وجل وهو دليل صدق المحبة ولهذا لا يوجد مؤمن يفرح بمعصية الله ويفرح بأن يوجد الكفر وإنما هذا قد يكون من بعض وساوس الشيطان خصوصا عندما تكون الخصومات في الدين فيتمنى البعض أن خصمه يبقى على ما هو عليه من الضلال حتى يهلك وإلا مع الصدق في الدين والمحبة فإن الإنسان يتمنى أن يهتدي الناس وأن يطاع الله ولا يعصر وأن لا يوجد على وجه الأرض من يعصي الله فكيف يفرح أو كيف يرضى أو كيف لا ينكر المسلم مع وجود المعصي والمخالق فإن هذا من آثار محبة الله عز وجل ولهذا هذا مشهد عظيم هو فوق المقام الأول وهو مقام النصح للخلق هذا مقام الصدق مع الله عز وجل في المحبة وهو أنه يتمنى أن يتعرض لما يتعرض له من هذا الموت الشديد وهو والله عز وجل لا يعصى ولا يوجد من يعص الله عز وجل نعم. قال رحمه الله وقد وصف الله تعالى في كتابه أن المحبين له يجاهدون في سبيله ولا يخافون لوم لائم وفي ذلك يقول بعضهم أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك, لذكرك فليل فليلمن اللوم نعم ثم ذكر أن المحبين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم وأنهم يتلذذون بجهادهم في سبيل الله و. يحبون هذا لما يعلمون من إرضاء الله عز وجل ثم ذكر هذا البيت متمثلا به في قول الشاعر أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلوم للووم فهذا الشاعر يشير هنا إلى أنه يجد الملامه وهو لوم الناس في هوا من يحب لذيذة و كذلك لوم الناس وإنكارهم عليه يجدها لذيذة لأنه يطلب شيئا عظيما يقول حبا لذكرك فليلومني اللوم فليكثر هؤلاء من اللوم لأنهم كلما أكثر اللوم وجد لذة الصبر على جهاده وعلى محبته لمن أحب قال رحمه الله القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالعمر الدينية كالعلم والعمل والزهد فهذا أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب بها ما عند الله من الدرجات العلا والنعيم المقيم ويطلب بها ما عند الله والقرب منه والزلفى لديه نعم هذا هو القسم الثاني ذكر أن الشرف يطلب بطريقين القسم الأول وهو طلب الشرف بالإمارة وبالولاية حيث يكون تكون له إمارة على الناس فيكون شريفا فيه والقسم الثاني هو طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية الأول يطلبها بالسلطان وهذا يطلبها بالأمور الدينية الشرعية كالعلم والعمل والزهد وذلك ان الناس أهل الشرف في الناس هم على قسمين أصحاب الإمارات من الخلفاء والأمراء وأصحاب الدين من أهل العلم والعمل فهؤلاء لهم شرف الناس ومنزلة لأن الناس يعظمون هؤلاء فالذي يطرب الشرف والمنزلة إما أن يطربها بالطريق الاول الأول وإما أن يطربها بالطريق الثاني فالذي يريد بعلمه أو عمله أو بزهده ثناء الناس وأن يكون معظما فيهم فهذا لم يعمل لله ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن من مصايد الشيطان لاهل العمل أنها من آخر المصايد التي يصطاد بها الشيطان هؤلاء أنه لا يزال يغريهم بالولايه حتى إذا بلغوا درجة في العلم والعمل يقول فعظمهم الناس وقبلوا رؤوسهم وأكتافهم فأخلدوا إلى هذه المرحلة وبعض الناس يطلب العلم والعمل حتى ينال هذه المرتبة فإذا نالها رضي بها واخلد إليها وهذا خطير لأن الناس يعظمون من يظنون أنه عالم وأنه عامل وأنه على الدين ولكن الله عز وجل يعلم ما في قلوب العباد فالعاقل يريد بعمله وجه الله ولا شك أن الناس سيعظمون أهل العلم وسيبتلى العلماء وكذلك أهل العمل والعباده سيبتلع بتعظيم الناس لكن عليهم أن لا يكفتوا لهذا وهذا من الابتلاء كلما على درجة الرجل في العلم والعمل كلما ابتلي بتعظيم الناس فيصاحبه التعظيم حتى يموت فإذا جاهد نفسه على أن ينصرف إلى قصده الذي عمل له وهو إرضاء الله عز وجل لم يبالي بهؤلاء وهذا مع توفيق الله هو سهل وميسر، ولكن مع عدم التوفيق وخصوصا يعني عدم التنبه لهذا الأمر وعندما يغفل الإنسان عن الدعاء والتوكل قد يصاب بهذا فالأمر يحتاج إلى توكل وإلى استعانة بالله عز وجل وإلى اجتهاد في مراقبة النفس وكما هو معلوم فإن أعمال القلوب هي تحتاج إلى دربة كاعمال الجوارح الانسان الان اذا مشى في طريق لو مشى في يوم لم يكن يمشي تلك المسافه قبل ذلك اليوم لا وجد التعب لكنه اذا سار في اليوم الثاني والثالث والرابع الى مده شهر وهو يقطع هذه المسافه لا يجد تعبا ويجد النفس منقاده بهذا كذلك اعمال القلوب مثل اعمال الجوارح فاذا تعودت النفس الاخلاص والاحتساب فإنه يسهل عليها وإذا كان وإن كان كان الإنسان في بداية الأمر قد يصيبه ما يصيبه بل إنه قد يعرض له الشيطان في بعض المواطن لكن عليه أن يتغلب بالاستعانة بالله عز وجل وبمراقبة الله وكان السلف لهم مراقبة شديدة وعناية عظيمة بهذا الباب حتى إن أحدهم يقول إذا أعجبك الكلام فاسكت وإذا أعجبك السكوت فتكلم الشيطان يعرض للانسان وهو يتكلم فيزين له الكلام ويزين له أنك أنت الذي تتكلم والناس يسكتون عن الحق فيغرس في نفسه العجب فإذا أعجبه كلامه فليسكت حتى يذهب ذلك العجب وإذا أعجبه الصمت فليتكلم لأن أحيانا الشيطان يأتي للساكت ويقول ما أعظم سمتك وسكوتك الناس يخوضون في الباطل وأنت أنت فإذا وجد هذا فليتكلم وهذا مما يدل على عناية السلف بقلوبهم وبأعمالهم وبمراقبة النفس والابتعاد عن كيد الشيطان وعن تلبيسه بأن يعارضه فيما يعرض له يخالف ما يلبس به وهكذا فالإنسان ينبغي له أن يراقب الله عز وجل في كل شأنه ومن نظر إلى العواقب بعين البصيرة عرف الأمور وأدركها ولكن هذه الأمور ما لا تحصل إلا مع الغفلة مع الغفلة عن مقام الخلق ومعقام الخالق إذا نظر الإنسان إلى الخلق وإلى ضعفهم وإلى شدة تقلبهم وإلى عدائهم بغير حق وكذلك ثنائهم بغير حق فإنه يزهد فيه وإذا نظر إلى ربه وإلى خالقه وأن سعادته في الدنيا والآخرة بمراقبته لله وبإخلاصه لله فإنه لا يمكن أن ينظر إلى المخلوقين بل همه منصرف إلى إرضاء ربه وخالقه قال فهذا أفحس من الأول وأقبر لأن هذا الذي يتقرب إلى الناس ويطلب العلو في الأرض بالدين جمع بين سيئتين بين أنه أراد بعمله الدنيا والأمر الآخر أنه أراد العلو والشرف بينما الذي يعمل ويطلب الشرف بالدنيا فإنه أساء مرة واحدة أنه يطلب الشرف وأما عمله في الدنيا قد يكون مباحا احيانا فهذا أشد وهذا مثل البدعة فإن البدعة صاحبها جمع بين سيئتين بين الخطأ وبين نسبة الخطأ والضلال إلى الشرع فهذا يطرب الدنيا بأمور الآخرة بعمل الآخرة فجمع بين سيئتين بين إظهار عمل الآخرة وهو يريد به الدنيا وبين المقصد السيء الذي أراده من حب العلو والشرف وصرف وجوه الناس ولهذا قال فهذا افحش من الأول وأقبح وأشد فساداً وخطرا فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب بها ما عند الله من الدرجات العلى النعيم المقيم ويطلب بها ما عند الله والقرب منه والزلفى لديه هذه المقاصد التي يراد بها العمل يراد بها وجه الله يراد بها ما عند الله من الأجر والثواب والناس مع هذا لا بد أن يحصل منهم تعظيم ولا بد أن يحصل منهم انصراف إلى هؤلاء لكن هذا لا يضر الإنسان إن لم يبالي به وإن لم يطربه فإن الذي يضر الإنسان فعله وعمله أما فعل الناس هو لا يضر الإنسان ان عظمه الناس لن يضره ولكن يخشى عليه أن يضعف أمام هذا التعظيم وأمام هذا التبجيل. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم بترك الثناء والمدح خصوصا في الوجه وأمر بأن يحثى في المداحين المدى لأن هذا ضرره على الدين ولأن المدح لا خير فيه في الوجه بل هو مما يضر الإنسان وكما ذكرت فإن العاقل لو خير بين أن يذم أو يمدح أقول العاقل الذي ينظر إلى الأمور ببصيرة بعقل وينظر إلى العواقب لربما اختار الذم على المدح لأن الذم لا يضره في دينه قد يضره في الدنيا بل إنه قد ينتفع بهذا الذم في أن يتضرع إلى الله وأن يلجأ إلى الله وأن يتذكر ذنوبه لأن تسلط الناس على الإنسان ما يتسلط الخلق على بعض الناس الذي بسبب ذنوبه فالإنسان يراجع نفسه إذا حصل له هذا وأما إذا كان يثنى عليه فلربما ضعف أمام هذا الثناء وضعف في الاخلاص فيكون الضرر على الانسان في في دينه ولا شك ان السلامه هي اعظم المقال في ان الانسان لا يبتلى لا بهذا ولا بهذا وان يقيه الله شرور الخلق في ثنائهم وفي ذمهم وفي عداوتهم ولكن من خالق الناس لا بد ان يتعرض لشيء من هذا قال رحمه الله قال الثوري انما فضل العلم لأنه يتقى به الله وإلا كان كسائر الأشياء نعم هو إذا قول الثوري إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله عز وجل وإلا كان كسائر الأشياء هذا هو فضل العلم فإذا كان العلم لا يتقى به الله عز وجل لم يكن له ميجة وفضيلة بل قد يكون حجة على صاحبه قال رحمه الله فإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الثاني فهو أيضا على نوع فهو أيضا نوعان أحدهما أن يطلب به المال فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمه وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علماً ممن يبتغى مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن الذين أطبون الشرف بالعلم وبالزهد وبالعبادة ايضا لهم مقاصد وراء ذلك المقصد وهذا مما يدل على أن الذي يريد الشرف قد لا يريده لذاته وإنما يريده لغيره فهذا يريد الشرف لكن ليتوصل به إلى مطرب آخر وإلى مقصد آخر وهو الحصول على الأموال وعلى الدنيا وأن يكون مطرفاً منعما بهذا الجاه وبهذا الشرف قال الأمر الأول أن يطلب به المال فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة أن يريد بهذا طلب المال وقد ذكر شيخ الإسلام أن بعض المتصوفة أن من مقاصدهم هو جمع الاموال وهم الذين كانوا يزعمون أن لهم منزل وجاها عند الله وأنهم يشفعون للناس فينصرف الناس اليهم ويقعدون اليهم ويكرمونهم بالعطايا والهدايا فيريدون بهذا وقد بلغ ببعض هؤلاء في هذه العصور كما هو معروف في كثير من البلدان خصوصا في البلدان التي يكثر فيها الجهل ويقل فيها اهل العلم ان بعض هؤلاء الذين يدعون الولايه انهم يطلبون من بعض الناس ان يجمعوا لهم أموال طائله ليدعو اليهم وقد عرفنا هذا في بعض البلدان التي كنا نذهب إليها في الدعوة وأخبرنا بعض الناس أنه يرسل إليهم من يدعي أنه ولي فيقول إن سأتي في اليوم كذا وكذا فعليكم أن تجمعوا الأموال حتى ندعو لكم فيجمعون له الأموال وهم فقراء معدمين وأحيانا يأتي هذا الشيخ ولا يقبل هذه الأموال لأنها ناقصة ويطلب منهم أن يجمعوا أموال أخرى فهذا مما يدل على ما بلغ بهؤلاء من الحرص على المال ومن الهلع ولكن مع ضعف عقول أولئك فإن هؤلاء يستغلون ضعف العقول وإن لو كان لهؤلاء عقول كيف يكون هذا الذي يجمع الأموال ويحرص عليها أن يكون ولياً لله عز وجل وهو يأخذ أموال الناس بالباطل بدعوة أنه يدعو لهم وأين هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة وخيار الأمة الذين كانوا يحسنون إلى الخلق ولا يأخذوا منهم شيئا والذين ما كانوا يصرفون وجوه الناس إليهم بان ندعو لكم وأنه يستجاب لنا ما قال ولي من أولياء الله أنه مستجاب الدعوة ولا ادعى هذا ولا أظهره الناس لو حصل له هذا حال الأولياء أما إذا جاء من يقول إنه ولي وأنه مستجاب الدعوة فيعلم هذا انه من أولياء الشيطان ليس من أولياء الرحمن أولياء الرحمن هم من كان مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقصون أنفسهم وما كان الواحد منهم يطلب من الناس الاموال بل ما كان الواحد منهم يقول للناس أدعو لكم جاء رجل فقال لي عمر أدعو لي قال يظن أني نبي وقال لآخر لست بنبي أدعو الله وقال سعد بن أبي وقاص جاءه رجل قال له أدعو الله لي فدع الله له فجاءه آخر وقال أدعو الله لي قال لا غفر الله لك ولا للأول لأنه لمس أن الناس صرفوا إليه ويريدون منه أن يدعو لهم فكانوا إذا لمسوا من الناس الانصراف إليهم وأنهم يطلبون منهم أن يدعوا لهم زجر الناس بمثل هذا وقد يستغفر لهم في الباطن لكن هذا من باب التاديب والزجر لهم أما هؤلاء الذين يدعون أنهم أولياء فهؤلاء زنادقا ولهذا يحصل من هؤلاء ما هو أشد من الزنا وارتكاب الفواحش وبدعوى أن هؤلاء اولياء أن المرأة في أول ليلة من زواجها وزفافها لا بد أن تزفر الشيخ فيباركها فهؤلاء زنادقا وهؤلاء من أعظم الناس خطر على الأمة وهذا الأمر الذي وصل إليه الناس من ضعف العقول ومن ضعف الدين في الناس ومن ضعف العلم وإلا لو عرف الناس دينهم كيف يظن بهؤلاء أنهم أولياء وهم على ما هم عليه من هذا الهلع وطلب الدنيا والحرص عليها بالارتكاب المحرمات والفواحش ثم ذكر في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله هذا فيه استدراك من العلم الذي قد يتعلمه الإنسان للدنيا مثل يتعلم التجارة للدنيا يتعلم الزراعة للدنيا فهذا ليس مما يذم وهناك كثير من العلوم الدنيوية يتعلمها الناس لأمور دنيا فهذا من أوجه الاكتشاف مثل التاجر الذي يريد الآن أن يكون تاجرا وأن يشتغل بالتجارة لا بد أن يتعلم التجارة إذا أراد الزراعة لا بد أن يتعلم الزراعة هذا ليس بمذنوب إذا لم يشغل عن طاعة الله وإنما هو من أوجه الاكتساب المباح لكن من تعلم علم مما يبتغى به وجه الله علم يبتغى به وجه الله يريد, يريد به الدنيا يريد به عرض الدنيا قال لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لن يجد عرف الجنة يوم القيامة إذا تعلم هذا العلم لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا إنما يطلبه ليصيب به عرض الدنيا وعرض الدنيا متاعها وما فيها من النعيم وما فيها من الأموال وما يطربه أهل الدنيا يتعلم العلم لهذا قال لم يجد عرف الجنة وعرف الجنة هو ريحها وريح الجنة يجده أهلها من مسافات بعيدة وهذا دليل على بعد هؤلاء عن الجنة وأنهم في منأة وفي بعد عن دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لاوليائه الذين طلبوا بأعمالهم وجه الله وأرادوا بها الجنة قال رحمه الله وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجله وهي معرفة الله ومحبته والانس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته والعلم النافع يدل على ذلك فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجله في الدنيا دخل الجنة في الآخرة ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة ولهذا كان أشد الناس عذاب في الآخرة ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه وهو أشد الناس حشرة يوم القيامة حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخص الأمور وأدناها وأحقرها فهو كمن كان معه جواهر نتيسة لها قيمة فباعها ببعر أو شيء مستقدر لا ينتفع به بل حال من يضرب الدنيا بعلمه اقبح وأقبح وكذلك من يضربها بإظهار الزهد فيها فإن ذلك خداع قبيح جدا ثم ذكر المصنف قال وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة وهنا يصير المصنف وكأنه يشير إلى أن عرف الجنة وهو ريحها يجده المؤمنون في الدنيا وهو ذلك النعيم وتلك اللذة التي يجدها المؤمنون في الدنيا وهذا على قول أن هذا مما يوجد في الدنيا كما قال بعض الصحابة إني لأجد ريح الجنة قبل أحد أو كما قال فهذا مما قد يجده المؤمن في الدنيا وكذلك ما يحصل لهم من اللذة والسرور وشرح الصدر بطاعه الله عز وجل فكانهم يشمون رائحه الجنه بما هم فيه من النعيم ثم ذكر ان هذا يحصل بان يحصل لهذا العبد انه جن تحصل له تكون له جنه معجلة وهي معرفه الله ومحبته والانس به والشوق الى لقائه وخشيته وطاعته والعلم النافع يدل على ذلك هذه جنة الدنيا لهذا قال الشيخ الإسلام في الدنيا جنة وفي الآخرة جنة فمن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة جنة الدنيا هو العلم وكذلك ما يتبعه من الانس بالله عز وجل والشوب إلى لقائه والأنس بعبادته والرضا بالله رب وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله فإن هذا مما يجد به اللذة والسرور ويجد به الفرح العظيم فهذا هو الذي فسر به المصنف أنه يجد رائحة الجنة في الدنيا قبل الآخرة قال فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجرة في الدنيا دخل الجنة في الآخر ومن لم يشم رائحة رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة من لم يدخل هذه الجنة لم يدخل جنة الآخرة ولا بد للمؤمن على قدر ما عنده من الإيمان أن يكون له شراح بالإيمان الذي حققه فإذا قوي الإيمان قوي هذا الانشراح والمحبة لله عز وجل وإذا ضعف ضعف وقد يأتي على المؤمن الذي معه أسر الإيمان ان فرحه ضعيف كإيمانه لكن اذا قوي الايمان حصل له ذلك تلك المرتبه العظيمه وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنه ابتداء وهم الذين حققوا الايمان الكامل واما من دونهم من كان معهم فرح وعندهم جنه لكنها ليست كما هي عند اولئك فهم بحسبهم قد يدخلون الجنه ابتداء وقد يدخلون النار ثم يدخلون تلك الجنة التي في الآخرة لأن المقصود أن هذه المرتبة لا يظن أنه من لم يجد الانشراح العظيم أنه لا يدخل الجنة لكن هؤلاء هم الذين حققوا الإيمان الكامل الذين يدخلون الجنة وأما من كان عنده انشراح بقدر ما عنده من الإيمان كالذي يحصل له انشراح في وقت دون وقت وأنس بربه في وقت دون وقت هذا بحسب إيمانه فبقدر ما عنده من الإيمان يحصل له الانشراح وإذا جاء بالإيمان الكامل دخل الجنة ابتداءً وإذا جاء بالإيمان الناقص فهو بحسبه قد يغفر الله له وقد يعذب ثم معانه إلى دخول الجنة ثم ذكر أن أشد الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه وهو أشد الناس حسرة يوم القيامة قال لأنه معه آلة وهو العلم ووسيلة يتوصل بها إلى تلك المطالب العظيمة فإن لم يستخدمها تكون حسرته عظيمة وهذا مثل الإنسان الذي عنده قيمة الشيء ويفرط فيه مثل أهل الدنيا الآن إذا كان هناك بضاعة غالية الثمن أو ظهر للتجار أنها رابحة يندم الذي عنده مال ولم يشتري هذه السلعة التي أصبحت غالية الثمن وأصبح أهلها يغبطون لأنه عنده المال ولم يشتري بخلاف الفقير الذي ليس عنده شيء وهكذا عندما يحصل الفوز يوم القيامة فإن من كان عنده القيمة والآلة والوسيلة ولم يعمل فإن ندمه وحسرته أشد من حسرة الجاهل المفرط. ولهذا فإن العلم إذا حصل فإما أن يرتفع به الإنسان إلى درجه فوق الخلق ويكون في مصف العلماء العاملين وإما أن يكون في منزله دون العوام لأن العوام الذين يفرطون يحصل لهم ندم وعذاب لكن ليس كندم العلماء المفرطين الذين لهم قدرة على العمل ومعرفة لاسباب النجاح ولكنهم لم يسرقوا هذا الطريق والموفق من وفقه الله قد ينبغي للعاقل أن يعلم أن هذا العلم أنه لا ينفع بذاته إلا بتوفيق الله فعلى كل مسلم أن يلجأ إلى الله وأن يسأل الله التوفيق والإعانة فإن العلم قد يوجد ولا ينتفع به صاحبه لا نفعل شيء من الأسباب إلا باراده الله الأسباب غير مؤثرة بذاتها العلم غير مؤثر بذاته إلا من وفقه الله عز وجل ولكن من رزقه الله الفقه فهذا الذي إن شاء الله قد تحقق تحققت له النجاة بإذن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فإذا وجد الفقه في الدين وكان الإنسان على مرتبة من الفقه في دين الله عز وجل فليبشر بخير فإن هذا دليل الخير لأن الله لا يجعل الفقه إلا لمن أراد به خيرا ولهذا كان العلماء يطلبون هذه المرتبة وهو أن يكون فقيها عالما وأما العلم فقد ينقله بعض من لا يفقه يكون ناقلاً للعلم غير فقه ولهذا المطلب العظيم ليس هو أن نحفظ القرآن فقط وأن نحفظ الأحاديث وأن نقرأ الكتب وأن نعرف الكتب إنما المقصود هو الفقه في دين الله وأن تعرف ما أوجب الله عز وجل عليك بفقه وأن تكون فقيها بصلاتك فقيها بعبادتك فقيها بدينك وعقيدتك وهذا لا يكون إلا بالاتباع التجرد اما اذا كان الانسان مقلد يعبد الله على ما يفتى وقد يتغير تتغير الفتوى فيحصل له اضطراب فليس هذا بفقيه الفقيه هو ان يكون على درجه من العلم وعلى درجه من معرفه الشبه التي ترد على الناس ولهذا عرف الراسخ في العلم بانه الذي لا ترد عليه شبه الذي لا ترد عليه شوه عالم بالعلم وبالشرع ويعلم مداخل الشيطان وهذا كما حصل لعبد القادر الجيلاني في القصة المشهورة التي ذكرها شيخ الإسلام عندما عرض له الشيطان وقال أحللت لك انا ربك قال له أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيره فقال اخسأ إنما أنت شيطان قال نجوت مني بفقهك في ديني قال بفقهك وين يقول بعلمي فسئل عن هذا قال عرفته أن دين محمد صلى الله عليه وسلم لا ينسخ هذا فقه قال ثم جاء في هذه القصة أن الشيطان قال أضللت بهذه الحادثة أكثر من سبعين عابدا لاحظ كيف أن العباد قد يستويهم الشيطان لكن الفقهاء الذين فقهوا في دين الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يلبس عليهم ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بهذه المركبة وليست العبرة بكثرة القراءة من غير فهم وإنما العبرة بأن تفهم دينك وعقيدتك وأن تفهم الأدلة ومقاصد الشرع وأن تعرف إذا ما تعارضت الواجبات في حق المعين وأما من حيث العموم فليس هناك تعارض بين الواجبات لكن قد يتعارض في حق المعين مثلا طلب العلم وبر الوالدين أو طاعة الوالدين فهنا لا بد أن يكون له فقه أن يعلم ما الذي يقدم وما الذي يؤخر وهذا باب عظيم تكلم فيها العلماء في المفاضله بين الاعمال والمفاضلة بين المصالح في نفسها وكذلك المفاضلة بين المفاسد ما الذي يدرأ منها وما الذي يقدم هذا فقه عظيم ولا يعرفه إلا من عرف الدين والشرح وكذلك الرسول العامه كالأصل العظيم في إقامة التوحيد والسلامة من الشرك ومن دسائس الشيطان والأصل العظيم في لزوم الجماعة والحذر من الدخول في ما دخل فيه الخوارج والمعتزلة وكذلك الأصول العظيمة في عقيدة آل السنة في القدر والإيمان وكذلك الحذر من البدع من البدع الحقيقية والإضافية وأن يعرفها طالب العلم وأن يعرف أنواعها وأقسامها وما خفي على الناس منها هذا هو الفقه الذي يمكن وليست العبرة كما قلت بكثرة القراءة والكتب بعض الناس له عناية بالكتب وبطبعاتها وتاريخ طبعاتها وأنواعها وأقسامها لكن إن عن مساله لا يعرفها لأن هذه وسيلة وكذلك ليست العبرة بأن نقرأ كتابا يحصل كثير من الناس الآن يريد أن ينهى الكتاب فإذا بدأت الدروس في الكتب يسأل كثير من الطلاب متى ننتهي من الكتاب وكأن القصد هو أن ننتهي من الكتاب ليست العبرة بهذا العبرة بأن يقرأ الكتاب وأن يفهم وأن يعرف ما فيه وأن يوقف عند كل مسألة وأن ينبه على كل مشكل من المشكلات التي تعرض للناس هذا هو المقصود عند ذلك قد يكتفي الإنسان بقراءة كتب قليلة لكن يحصل له فقه عظيم وأما إذا كان العبرة لان نقرأ ونتلو الكتب ونفرغ منها ويأتي الإنسان قرأته كذا وكذا من الكتب من غير فقه فهذا لا يحصل به الفقه المقصود والمراء ولهذا قل الفقه في العصور المتأخرة بسبب عدم العناية بالعلم فلا يعرف الأدلة ولا يعرف مقاصد الأدلة ولا يعرف الأقسام والفروق بين المسائل فيحصل الاستباه في كثير من المسائل وكذلك ما بتري به الناس اليوم من الألفاظ المجملة فيأتي هذا وينزل الحكم على نوع وهذا ينزل الحكم على نوع ولا يفرقون بين هذا وهذا فعلى كل حال الفقه شأنه عظيم ولا يمكن أن يحصل بالكسل وبالدعاوى الباطلة أن يقول أنا متعلم وأنا طالب علم وإنما أن يعرف الإنسان ما الذي عرف من دينه ثم يعرض هذا على أهل العلم ويذاكر العلم مع أهله ويسأل المسائل فإن المسائل تكشف ما عند الطالب ويراجع الشيخ فيما أشكل عليه فعند ذلك يتبين كثير من الطلبة يعرفون بمراجعتهم فتعرف أن هذا الطالب متمكن من العلم لأنه يسأل عما أشكل عليه فإذا سأل عرفت أنه فهم ما لم يسأل عنه وإنما أشكر عليه شيء ويكون سؤاله عن فقه وفهم وأما بعض الناس فتجد أن الدرس في باب وسؤاله في باب آخر وهذا الدليل أنه لم يدخل في الدرس اصلا وإنما هو بعيد وبعض الناس يتنبه لدقائق المساعد وأذكر أن من بعض الطلبة ممن يعني عرفناهم في الدروس خصوصا في الجامعة أنه في كل درس يحسب له المدرس حساباً لدقة أسئلة ولفهمه وهؤلاء حقيقة يفرح بهم عندما يوجدون في الدروس لأنهم يتنبهون لمسائل دقيقة وحتى الشيخ يستفيد منهم لأنه قد يقرر مسألة ويغفل عن مسألة فيأتي هذا الطالب ويذكر بدليل أو بمسألة وكيف نجمع بين الأمرين فيتنبه المدرس فينتفع بهم المدرس وينتفع بهم زملائهم فهؤلاء إذا كثروا في الطلبة فهم الذين يحصل لهم الفقه وينتفع الناس بهم ويسود الفقه في الناس ويقول الناس تجرد في معرفة الحق وأما إذا كان مقصود هو التقليد وأن يردد بعضنا كلام بعض ولو لم نفهم ونقف أمام الكلام ونحن لا نفهم نقول كما يقول العوام العلماء أعرف ونحن إنما نحن تبع للعلماء لا شك أن العامة تبع للعلماء لكن ينبغي لمن أراد العلم والفقه أن يفهم كلام العلماء وأن يعرف دليله أن يعرف دليله كما قالوا لا تقولوا بقولنا حتى تعرفوا دليله فتعرف الدليل ومن أين أخذوا هذه المساله ومن أعظم حقيقة ما يعين على الفقه بدين الله قراءة كتب السلف خصوصا كتب السنة التي دونت في عصور السلف والأسئلة التي ترد على العلماء وعلى الأئمة في كيفية التعامل مع المخالفين وفي كيفية معرفة المسائل وفهمها فإن هذا من أعظم ما يرسخ العلم لأنك تتعجب من الإجابة سئل الإمام أحمد هل نجاهد مع الجهمية ومع القدريه قال لا قيل نجاهد مع اليهود والنصارى قال نعم فقيل له كيف؟ قال هؤلاء يغتر بهم المسلمون وأولئك لا يغتر بهم المسلمون انظروا إلى الفتح من الذي يعرف هذه المسائل؟ هذه المسائل خفيت على كثير من الناس اليوم وإن كان هؤلاء ليسوا كاليهود والنصارى في دينه وليس الذي دخل في الإسلام كالكافر الاصلي لكن من جهة الضرر الذي يلحق المسلمين بالجهاد مع هؤلاء فهؤلاء ضررهم أشد فهذه المسائل لا يتنبه إليها إلا العلماء الراسخون ومن عكف على قراءة كتبه الانتفع ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المنزلة العظيمة في العلم والفكر لاتباعه هذا الطريق شيخ الإسلام إنما هو محقق لكلام السلف ولهذا كثير من كلامه ومن اقواله موجودة في كتب السلف ثم ذكر أن من الخساره أن يكون عند الإنسان القيمة العظيمة والجواهر النفيسة ويشتري بها الشيء الدنيء الشيء الحقير الذي لا يبالي الناس به وهذا حقيقة نوع من السفر فهذه الأموال عزيزة المال عزيز ينبغي أن يشترى به ما يتناسب مع قيمته وأعز من المال العلم فالآن الذي يضيع ماله في الله ويفرر في الأموال في غير ما ينفع لا شك أن هذا غضل وخسارة وسفه فكيف بما هو أعظم من المال وهو العلم يطلب به ما يتنزه العقلاء أن يشتروه بأمواله، فهذا يشتريه بدينه، يعرض دينه للخطر ويتنازل عن دينه من قبل في مقابل هذا المتاع الزائل من الدنيا. قال رحمه الله وكان أبو سليمان الدراني يعيب على من لبس عداءه. وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباءة يشير إلى أن إظهار الزهد في الدنيا باللباس الدني إنما يصلح لمن فرغ قلبه من التعلق بها بحيث لا يتعلق قلبه بها بأكثر من قيمة ما لبسه في الظاهر حتى يستوي ظاهره وباطنه في الفراغ من الدنيا ثم ذكر عن أبي سليمان الداراني قال كان يعيب على من لبس عباءه في قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي اكثر من قيمة العباء العباء هو ما يلبس ليس باللباس الغالي الثمن وإنما هو مما يلبسه أهل التواضع وأهل الفقر فكان يكره أن يلبس عباءه في قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباء مع رخصها وان كونها ليست بغاليه الثمن وثم ذكر المصنف انه يشير الى ان من لبس العباءه انه يظهر الزهد في الدنيا باللباس الدنيء ولكن قلبه متعلق بالدنيا فكانه حصل هناك تفاوت بين الظاهر والباطل وكان السلف يحبون للرجل ان يكون في ظاهره كما هو في باطنه لأنه إذا أظهر شيئاً كانوا يخشون أن يكون ممن يتزين بما ليس فيه وممن أظهر ما ليس فيه وهنا عدة مراتب المرتبه الأولى هو أن يتساوى الظاهر والباطن وهذه مرتبة الاقتصاد وهو أن لا يكون الإنسان محظما أحد الأمرين أو مرجحا لأحد الأمرين على حساب آخر ان يتساوى ظاهره وباطنه وان يكون جهده الذي في قلبه يتناسب مع لباسه المرتبه الثانيه وهي فوق هذه المرتبه وهو ان يكون الباطن خير من الظاهر وهو ان يكون على هيئه في الظاهر قد يظن به انه ليس من الصحابه وهو بقلبه صحابي وهذه حال كثير من الاخيار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن تابعيهم وقد ذكر الإمام ابن رجب من في معرض حديثه عن الصحابة قال كانوا يخالطون الناس بأبدانهم في الدنيا وفي أسواقهم وقلوبهم معلقة بالعرش تراهم يشترون ويبيعون يزرعون ويغرسون يتعاملون في التجارة ويخالطون الناس ولكن قلوبهم معلقة بالله وهذا على خلاف حال بعض من نقص عن هذه المرتبة من بعض من جاء بعدهم ممن كان يلبس الصوف وكان لهم زهد في الظاهر لكن قلوبهم ليست كقلوب الصحابة فحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حال هؤلاء لانهم زهدهم في قلوبهم وهم في الظاهر يلبسون ما يلبس الناس بل حال النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بلباس بحيث على قدر زهده الذي في قلبه ترى لباسه بل الناس لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم من كان لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من الاعراب لا يعرف حتى يقال اليه ان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان باطنه خير مما كان يظهر للناس منه وإلا لو كان اللباس على قدر ما في القلب من الزهد فالنبي صلى الله عليه وسلم ازهد الخلق واتقىهم لله ولكنه كان يلبس ما يلبس الناس كان ياكل معهم ويلبس ما يلبسون ويخالطهم في اسواقهم ويمازحهم ويجالسهم وما كان يتكلف شيء من الطعام ولا من اللباس وهذا ذكر الشيخ الاسلام التيميه في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حقيقه الزهد لان الانسان اذا زهد عنده الشيء واستوى الغالي بالرخيص لا يبالي ما اخذ لكن إذا كان معظما لاحد الأمرين قد يدعي الزهد فيترك هذا ويأخذ بهذا وقلبه معلق بشيء آخر فهذه المرتبة فوق المرتبة السابقة وهو أن يكون الباطل خير من الظاهر وأن يكون في قلبه زاهد في الدنيا وإن كان يخالط الناس ببدل والحالة الثالثة هو أن يكون ظاهره خير من باطنه وهو أن يلبس اللباس لباس الزهاد وقلبه دون ذلك ولهذا كره بعض السلف أن الرجل يلبس العباءة وهي لباس الزهاد ويكون في قلبه من حب الدنيا أكثر من ثمن هذه العباءة فلا شك أن هذا مما يدل على عناية السلف بهذا الأمر وهو أن يساوي بين الظاهر والباطن. وهنا أشير إلى ايضا فتنه غرسها الشيطان في بعض عند بعض أهل الجهل بدعوة الفرار من تزكيه الناس بان بعض الناس يفر من هذا فيرتكب المعاصي فيظهر بل انه يرتكب المعاصي امام الناس وهو لا يريد بذلك المعصيه هو يضعف عنها ولكن يريد ذم الناس حتى يتخلص من ثنائهم ومن مدحه وهؤلاء يسمون الملاماتية يفعلون الشيء ليلومهم الناس وهذا تلبيس من الشيطان لبس على هؤلاء فأمرهم بفعل المعاصي قال حتى يذمكم الناس وكانوا يتلذذون بذم الناس لهم لدعوى أنهم يرضون الله في الباطن وهذا من تلبيس الشيطان فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الزفاة وما فعلوا المعاصي من أجل أن يذموا وإنما يترك بعضهم المباح ويتكون بعض الأمور المباحه وأما أن يرتكب المعاصي من أجل أن يلام فإنه لم يؤمر بهذا وهذا مما يدل على أن الشيطان يستهوي الناس من كل طريق فبعض الناس يغريهم بثناء الناس ومدحهم وهؤلاء على النقيض من هؤلاء تماما بأن يزين لهم المعاصي والإنسان لا يجوز له أن يفعل المعصيه بل إنه من الاعتدال حتى في بعض الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وما كان يبالغ في إخفائها ليس لنا أن نبالغ في إخفائها مثال ذلك وجد في بعض أهل العلم المتأخرين عن عصر الصحابه ولعله في عصر التابعين أن من كان صائما منهم يدهن شفتيه بالزيت حتى يري الناس أنه ليس بصاحب وهذا موجود في بعض الكتب وبعض الناس ينقله على سبيل الثناء على هؤلاء والذي يظهر والله أعلم أن هذا نقص عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لا نفعله نحن والإنسان يجاهد نفسه أن يخفي عمله لكن ليس له أن يبالغ في أمر وأن يفعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذه مبالغة وهذه زيادة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان مأمور بإخفاء العمل وليس هو مأمور بالتكلف وبأن يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمور لا تعرف إلا بأن يكون لطالب العلم قياس وميزان أنه كلما جاءت الأمور المحدثة أرجعها إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هدي أصحابه فعند ذلك تتبين الأمور وتعرف ومن هذه الصور أيضا التي أرجعها الأئمة إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة ما ذكره شيخ الإسلام عن بعض من كان يغشى عليه عند قراءة القرآن في عصر التابعين فسئل بعض بعض التابعين وبعض الائمه عن هؤلاء فقالوا إن حال هؤلاء خير من الفساء وحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير من هؤلاء لأنهم ما كانوا يخشى عليهم عند قراءة القرآن وإنما كانوا يبكون ويفشعون كما اخبر الله عز وجل عنهم ولكنهم ما كانوا يموتون عند قراءة القرآن فهذا دل على ان حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير من حال هؤلاء ما مات نبي عند قراءه القران وعند ذكر الله وهذا مما يدل على ان ما يزينه الشيطان وما يلبس عليه على بعض الناس به انه ينبغي ان يعاد الى حال النبي صلى الله عليه وسلم والى حال الصحابه كل امر يعاد الى السنه يعاد الى هذه النبي صلى الله عليه وسلم تتضح الامور كذلك ما يحصل الآن من الانحرافات في الدعوة وما يبدع من الرفق والشدة وكل يدعي أن هذا هو الحق نعد هذه الأمور إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعرف الحق ونعرف الصواب ونعرف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رحمه الله وما أحسن قول بعض العارفين وقد سئل عن الصوفي فقال الصوفي من لبس الصوف على الصفاء وسلك طريق المصطفى وذاق الهوى بعد الجفاء وكانت الدنيا منه خلف القفا ثم ذكر المصنف قال ما أحسن ما قال بعض العارفين ما أحسننا ما, ما أحسن قول بعض العارفين وقد سئل عن الصوفي فقال الصوفي من لبس الصوف على الصفاء يعني على الصفاء وسلك طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام. وذاق الهوى بعد الجفى يعني ذاق المحبة والأنس بالله عز وجل بعد الجفى بعد أن كان في المعصية وكانت الدنيا منه خلف القفى اولا ينبغي أن ينبه على أن الصوفي ليس هو من الأسماء الشرعية التي يمدح بها وإنما هو مصطلح محدث لم يكن على عصر الصحابة ولا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يصح مما يدل على ان هذا الاسم غير شرعي لا يصح ان يقال النبي صلى الله عليه وسلم صوفي او ابو بكر صوفي او عمر بل كل عاقل حتى من عوام المسلمين ينزه ان يقال في ابي بكر انه صوفي فضلا ان يقال هذا في النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما يدل على ان هذا ليست من الاسماء الشرعيه وانه لا يمدح بها الرجل وانما لبس قوم الصوف لدعوى الزهد والذي يمدح به هو الزهد ليس لبس الصوف فهنا ينبغي أن تحرر المسائل وأن تعاد المسائل إلى أصولها نحن لم يشرع الله لنا لباس الصوف ولم نؤمر بعبادة الله بلباس الصوف أو بلباس محيئ فهذا مما يدل على ان ان الصوفي هو من فعل كذا وكذا اولا الصوفي لا يمدح بلباسه الصوفي والصوفي ليس هو من الاسماء الشرعيه واما الاسماء الشرعيه فهو الزهد والورع والعالم والفقيه المحدث هذه هي الاسماء الشرعيه التي يمدح بها الرجل والمصنف رحمه الله ينقل عن بعض هؤلاء في بعض كتبه وهذا مما ينقل على سبيل الاستئناس في بيان أن بعض هؤلاء كان لهم جهد وانقطاع عن الدنيا، وليس المقصود هو أنه يقرهم على ما هم عليه. فقوله يعني سلك طريق المصطفى لا شك أن كل مسلم يسلك هذا الطريق. وقوله ذاق الهوى بعد الجفا هذا لا يليق بالعابد أن يقال أنه ذاق الهوى بعد الجفا، وإنما المسلم له انس ومحبة لله عز وجل، وإنما هذا يقال في محبة أهل الدنيا. قال وكانت الدنيا منه خلف القفى أي دنيا إذا كان مقصود التوسع في الدنيا فالمؤمن لا يبالي بها وأما إذا كان مقصود الدنيا التي نال منها ما نال الأنبياء والصحابة والأخيار وهذه لا تكون على القفا ولهذا الإنسان لا يزهد في الدنيا الزهد الذي يترتب عليه تضيع الواجبات ويترك المكاسب وكانت الدنيا منه على القفا بأنه لا يعمل ولا يجتهد هذا خطأ فدائما ينبغي الاعتدال في الأمور وأن ان يوزن الناس بميزان الشر وأن توزن الاقوال بميزان الشر ونحن عندما نعلق على هذه الأمور حتى يعلم طلاب العلم وتكون لهم دربه كيف ننظر في النصوص وفي كلام الناس حتى ولو جاء هذا من امام وورد في كتاب امام من ائمه آل السنة ينبغي لنا ان ننظر في هذه الاقوال وان نزنها بميزان الشر فعند ذلك يتبين وإذا تعود الإنسان النظر في الأدلة وأن يقاس كلام الناس على الأدلة يرزقه الله عز وجل الفهم إذا ما أراد الخير والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبحانه على المسلم أن يبتغي بعلمه ما أراد الله عز وجل لنا وما شرعه لنا وأن يكون على حذر من أن يقع فيما وقع فيه بعض المخالفين الذين انحرفوا إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. قال رحمه الله النوع الثاني من يطلب بالعمل والعلم والزهد الرياسة على الخلق والتعاظم عليهم وأن ينقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه وأن يظهر للناس جيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلك فهذا موعده النار لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان نعم ثم ذكر النوع الثاني وهو أنه يريد بالعلم والعمل الرياسه على الخلق وأن يعظم في الناس فالأول يريد بعلمه المال وهذا يريد بعلمه الرياسة والتعاظم عند الخلق وأن تنصرف إليه الوجوه فلا شك أن هذا من الأمور العظيمة التي ابتنى بها من أراد بعلمه هذا المطلع قال فهذا موعده النار لأنه قصد التكبر على الخلق لان قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه يريد ان يتوصل بهذه الاعمال الصالحه وبالعلم الشرعي ان يتوصل به الى محرم فيستخدم الخير لطلب المفسده ولطلب الشر وهذا كالذي يشتري بماله الحلال الذي رزقه الله إياه يشتري بها المحرم فهذا سفه فقال إذا استعمل هذا فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحص لأن سلاح الآخرة ولأن آلة الاخره هو العلم فإذا صرفه في هذا الشيء الدنيء وهو أن يريد أن يكون تكون له منزلة عند الناس ولا يريد به أن تكون له منزلة عند الله عز وجل فهذا خطير لهذا كان بعد السلف يقول يكفي الرجل علم الله فيه يكفيه علم الله فيه يعني العاقل يكفيه ما يعلم الله منه لا ما يعلم الخلق لان الانسان قد يبتلى بانه يريد او انه يحب ان يطلع الناس عليه وعلى عمله فالعاقل يكفيه ان يطلع الله عليه وان يعرف الله منه ما فعل يكفي العاقل يكفيه علم الله فيه ولا ينظر إلى علم المخلوقين وإلى ما يقولون عنه قال رحمه الله وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار خرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك وخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر وحذيفه وعنده فهو في النار وخرج ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار وخرجه ابن عدي من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وزاد فيه ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة نعم ثم ذكر هذا الحديث من عدة طرق وهو حديث حسن لمجموع طرق احتجوا به وإن كان في بعض هذه الطرق ضعف وهو يتقوى يتقوى هذه الطرق بعضها ببعض وهذا الحديث كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليمالي به السبهاء أو يجاري به العلماء المماراة هي قريبة من المجادلة وقيل هي أن تكون مجادلة على شيء يحصل لمن كانت له غلبة أن يتمارى إثنان في أمر فإذا تغلب أحدهما يكون له شيء فهذه مماراة والمجادلة تكون على غير شيء وقيل إن المجادلة تكون في العلم والمماراة تكون في غيره من طلب العلم ليماري به السفهاء قال السفهاء ولم يقل العلماء لأن العلماء لا يجارون السفهاء ولا يمارونهم من تعلم العلم ليماري به السفهاء لأن أهل السفه بعضهم يدعي العلم فهذا يماريهم حتى يظهر علمه عليهم ويتغلب عليهم أو يجاري به العلماء يجاري بها العلماء في المجالس إذا تكلموا تكلم وإذا كتبوا كتب يريد أن يكون على طريقهم وأن يكون مثلهم وهو ليس كذلك وهو لا يتعلم هذا ليريد به وجه الله وإنما يريد به أن يكون على طريق العلماء وعلى ما هم فيه مجاراة لهم وليس طلبا للعلم. او يصرف وجوه الناس اليه ادخله الله النار او ان يصرف به وجوه الناس وجوه العامة يصرفهم اليه بأن يعظموا وكذلك ما جاء في بعض الروايات قال فهو في النار بدل ادخله الله النار فهو في النار وكذلك ما جاء من الروايه التي خرجها ابن ماجه بن حبان من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء المباهاه هو أن يظهر الإنسان أحسن ما عنده ويضاهي به ويظهر به على أقرانه ولا لتمار به الصبهاء كما تقدم ولا لتخير به المجالس يعني أن يكون له في المجلس المكان الشريف وأن يكون له مكان في مجالس الناس لأن الناس يعظمون أهل العلم فيريد أن تكون له منزلة في المجلس ومكانها فمن فعل ذلك فالنار النار فإنما آله إلى النار كذلك قال ما خرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قال وزاد فيه ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخر لا تعلموا العلم لذلك ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخر ثم هذا العلم كما انه بهذه المقاصد السيئه يكون مذموما فان صاحبه لا يوفق من تعلم العلم لهذه المقاصد لا يوفق ومن هنا ياتي التنبيه على مساله مهمه وهو انه جاء في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فهذا دليل على ان من تعلم العلم لهذه المقاصد السيئه لا يرزق الفقه في الدين لا يرزق الفقه في الدين لأنه لم يرد به وجه الله ومن هنا جاء النص بأن من تفقه في الدين أو من فقه الله في الدين فهذا دليل على أنه أراد بعلمه وجه الله لا. قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تعلموا العلم لثلاث لتماروا به السفهاء أو لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويفنى ما سواه ثم ذكر هذا العثر عن ابن مسعود قال لا تعلموا العلم لثلاث لتماروا به السفهاء وإنما نبّي على هذه المسائل لأن كثير من من يتعلمون العلم يتعلمونه لهذا لهذه المقاصد السيئة لتماروا به السفهاء كما تقدم أو لتجادلوا به الفقهاء لتجادروا به الفقهاء وهذا دليل على ان هذه الصوره من المجادله مذمومه انه ما يتعلم العلم الا للمجادله وكذلك هذه المجادله مذمومه فانه لا يجادل الا ليظهر العلم الا ليظهر العلم فاذا تكلم العالم تكلم وقابل حجته بحجه وناظره وهو لا يريد بهذا ان ينتفع في بالعلم او ان يحقق مساله او ان يستفسد والا في المجادلة لاستظهار الحق ولمعرفه الحق هي ممدوحه كما جرت المجادلات بين السلف في بعض المسائل حتى عرفوا الحق وهناك ما من كتب في المناظرات بين السلف لاستظهار العلم وهي نافعه وقد مدح بعض العلماء مجادلة العلماء اذا كانت لطلب العلم فانها ممدوحه وذكروا انها من اعظم ما يلقح الالباب والعقول يعني مناظرة العلماء والجلوس معهم والمراجعة فهذا إذا أريد به العلم فلا بس، بل إنه مما ينفع وأما إذا أريد به إظهار العلم والفطنه والذكاء فإن هذا داء خطير ولهذا خذل بسبب هذا من خذل من كثير من الفلاسفه والمتكلمين الذين أعطاهم الله عقولا ولكنهم لم يوفقوا لما كان عليه السلف من طلب العلم للعلم وإنما كان كثير من هؤلاء يظهروا علمه وكان يكثرون من التأليف ولهم تفنن في التأليف وبعضهم لهم عبارات قوية وجزله تتعجب من قوة بيانهم وفصاحتهم لكنهم لم يوفقوا التوفيق الذي حصل لأهل العلم الذين أرادوا بعلمهم وجه الله ثم قال أو لتصرفوا به وجه الناس إليكم وهذا كما تقدم يريدون به تعظيم الناس وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويفنى ما سواه ابتغى به ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب فإن ما عند الله يبقى وما سواه يفنى ولهذا فمن أراد بقاء علمه بقاء علمه في الناس فليخلص النيه لله عز وجل فيه انظروا إلى العلماء الذين نرجو لهم الإخلاص نفع الله بعلمه وكتبهم كل في كل يوم هي في ازدياد مثل الشيخ الأسامة التيمية لا يكد الناس يعثروا على كتاب من كتبه حتى يحرص طلاب العلم كلهم على أن يقتنوا هذا الكتاب ما يزهد في كتبه أحد من أهل العلم ولا يتردد طالب علم أن يرى كتابا جديدا لشيخ الأسامة التيمية يتردد في شراحه أو لابن القيم أو لابن الرجل أو لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب او لغيرهم من العلماء من قبلهم ومن بعدهم الذين هم على طريقه بينما كثير ممن من صنف ترى كتابه ولا تشتريه وقد تتردد احيانا وقد تبقى احيانا بأن لا تشتري لفلان كتابا واحدا فهذه عبره وموعظه لان الانسان اذا اراد بعلمه وجه الله بقي علمه وانتفع الناس به قال رحمه الله وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة منهم العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ وتعلم العلم ليقال عالم وأنه يقال له قد قيل ذلك وأمر به فسخب على وجهه حتى ألقي في النار وذكر مثل ذلك في المتصدق ليقال إنه جواد وفي المجاهد ليقال إنه شجاع ثم ذكر هذا الحديث العظيم في أول من تسعر بهم النار وهو هذا الرجل الذي تعلم العلم يقال عالم أو قرأ القرآن ليقال قارئ فيأتي لله عز وجل فيعرفه نعم الله عليه وقال يقول تعلمت العلم فيك وعلمته الناس فيقال له إنما تعلمت العلم ليقال عالم أو ليقال قارئ وقد قيل قد قيل في الناس هذا دليل على أن الناس قد يقولون عالم والعاقل لا يغتر بهذا لأنه جاء في هؤلاء انه يقال عالم وجواد وشجاع قالوا هذا وهذا دليل على أن مدح الناس ليس هو المقياس وإنما المقياس مراقبة الله عز فهل انت عالم في علم الله او جواد في علم الله او شجاع في علم الله هنا المقياس وأما علم الخلق فانه ليس بحقيقي بل انه قد يتوهمون انه عالم وهو ليس بعالم فيكون مخادعا لهم وسيفتضح امامهم يوم القيامه اذا ما عرفوا انه ليس كما ظنوا فيه ف الذي ينبغي هو أن ينظر الإنسان إلى علم الله فيه ويعلم هل هو من العلماء بما دلت عليه النصوص الذين قال الله عز وجل فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء فهل هو ممن يخشى الله ويخاف الله ويتق الله وينظر إلى العواقب وينظر إلى الحساب وإلى الجنة والنار أم أنه من الذين يريدون صرف وجوه الناس ويريدون ثناء الناس فالعلم الذي يولث خشيه هذا هو العلم وهذا هو العلم الصحيح الذي شهد الله لأهله بأنهم هم العلماء إنما يخشى الله من عباد العلماء لهذا قال العلماء ما خشي الله أحد إلا وهو عالم ولو كان الناس يقولون عامي اليوم في اصطلاح الناس عالم وعاما والعامي عندهم هو الذي لا يقرأ ولا يكتب والذي لا يؤلف ولا يعظ الناس ولا يدرس وقد يكون بعض من يقول أنه من العوام هم من العلماء لأن فيهم من الخشية والمراقبة والحرص على الدين ما ليس في بعض المتعلمين فهؤلاء علماء ولو لم يكونوا علماء ما كانوا على هذه المرتبة من المراقبة لله عز وجل هذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء قال بعض السلف العلم خشية العلم خشية يخشى الله عز وجل فإذا كان يراقب الله يخشى الله يتجنب المحرمات يتجنب المعاصي فهذا دليل أنه عالم بقدر ما عنده من الاستقامة فهو عالم قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم فوافق علمه عم فوافق عمله علمه وسيكون اقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى ان الرجل لا يغضب على جليسه اذا جلس إلى غيره ويدعه اولئك لا تصعد اعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل ثم ذكر هذا الاثر عن علي رضي الله عنه في حث طلبه العلم قال يا حملة العلم اعملوا به فانما العالم من عمل بما علم فوافق عمله علمه هذا هو العالم الذي اجتهد في أن يعمل بعلمه وأن يكون ممتثلاً لما علم قال وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم دليل أنه لا يبلغ القلوب وهذا في مقابل أن العلم خشية مؤثر في القلوب يحصل بسبب العلم خشية القلوب فهؤلاء لا يبلغ تراقيهم أي أنه لا يبلغ قلوبهم يخالف عملهم علمهم هناك مخالفة بين العلم والعمل وقد سبق التفصيل حتى لا يحصل يأس ببعض طلاب العلم فإن نشك أن الإنسان يجب عليه أن يمتثل كل ما تعلمه لكن من يظن أن من حصل عنده نقص في العمل فيما علم أن هذا دليل النفاق أو أن هذا دليل على أنه من المنافقين فهذا غير صحيح ودائما التوسط والاعتدال مطلوب لا شك أن هذا الذي ينبغي يكون عليه العالم أن يكون ممتثلا بعلمه لكن لا يعني هذا أن العلماء معصومين وأن العلماء الذين دهم علم ونفع أنهم لم تقع منهم أخطاء ولا معاصي، ولكن الإصرار والمداومة على المعاصي لا شك أنه لا يليق بمقام العلماء، وأما الاختلاف في العمل احيانا في بعض النوافل وفي غيرها فهذا فيه تفصيل في أن الإنسان قد يشتغل بما هو أهم. وبما هو أعظم عما يرى الناس أنه مفرغ فيه ففي هذا التفصيل سبق ان نبه على هذه المساله في شرح الاربعين النوويه فليرجع إلى هذا ولا شك ان الاصل هو طالب العلم أن يجتهد في ان يعمل بكل ما علم ولكن ينبغي له ايضا ان يراقب أن يراعي المفاضله بين الاعمال وما الذي قدم وما الذي يؤخر فلربما احيانا لبس الشيطان على بعض أهل العلم وقال هذا هو العلم فاين العمل وأخلد إلى العمل وانقطع إلى العبادة وقصر في العلم وفي نشره وفي نفع الناس فينبغي ينبغي الإنسان أن يراعي هذا الأمر وأن يحرص على أصول العبادة فلا بد أن يكون له قيام لا بد أن يكون له صيام وأقول لا بد يعني في مقام ما ينبغي أن يراعى في طلاب العلم. وإلا في الصيام النفل هو كذلك والقيام النفل هو كذلك لكن ينبغي لطالب العلم ان يكون له حظ من هذه الاعمال العظيمه ايضا التي يتقرب بها العباد أن يسهم معهم وان يضرب لسهم مع العباد في الانفاق مع المحسنين في انفاقهم ومع اهل الصلاه في صلاتهم ومع اهل الصيام في صيامهم ومع اهل الاسراح بين المسلمين في اصراحهم ومع مخالقة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يضرب مع كل أصحاب عمل بسهم وأن يستغل في نشر العلم وهذا الذي كان عليه السلام وكانوا على عناية بهذا الأمر فإذا جاهد نفسه على هذا فهو على خير وأما الانقطاع إلى عمل دون آخر أو أن يخلد إلى العمل ويترك العلم أو الدعوة فإن هذا ليس من هذه السلام قال رحمه الله وقال الحسن لا يكون حظ أحدكم من العلم أن يقال عالم نعم هذا فيه تنبيه وقبل ذلك في قول علي رضي الله عنه أن بعض هؤلاء يحرص على كثرة الأتباع وكثرة الجلساء حتى انه يغضب إذا ترك درسه أو غاب عن الدرس بعض من يغيب عنه فهذا إذا كان يغضب للحرص على الطلبة كما كان بعض العلماء يوجه الطلبة ويحرص عليهم ويسعى في أن يحضروا كما كان بعض العلماء يتابع طلابه وهذا معروف عند كثير من اهل العلم فهذا لا يذم ولكن إذا كان يريد بهم التكثر وان يكثر الناس حوله فهذا لا شك انه مذموم ثم قال الحسن لا يكون حظ العالم او حظ احدكم من العلم أن يقال عالم يكون حظه ومطربه أن يقال عالم قال وفي بعض الآثار أن عيسى عليه السلام قال كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به نعم أن هذا لا يحصل في أن العالم يطلب العلم ليحدث به بل انه يطلب العلم يعمل به والعلم الواجب العمل الواجب لا يسع المسلم أن يفرط فيه فضلا عن العلماء فإنه لا بد أن يستهد وأما النواحي فهو كما تقدم على التفصيل وقال بعض السلف بلغنا أن الذي يطلب الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة يعني من ليس له غرض في طلبها إلا ليحدث بها دون العمل بها نعم هذا قول بعض السلف في أنهم كانوا يقولون من طلب الحديث ليحدث به ليس له غرض في طلبها إلا ليحدث بها دون العمل فإنه لا يجد ريح الجنة لا يتعلم العلم إلا ليحدث به فلسك أن هذا خطير الذي ينبغي الانسان أن يطلب العلم للعمل في نفسه أن يطلب العلم للعمل قال رحمه الله ومن هذا القبيل كراهه السلف الصالح الجرأة على الفتيا والحرص عليها والمنازعة إليها والإكثار منها نعم كانوا يكرهون الفتيا والخوف في أحوال الناس لأنهم إنما يريدون بعلمهم العمل وأما من يريد بعلمه أن يقف على أحوال الناس وأن يكون له علم في كل مسألة وفي كل مسألة يسأل عنها فهذا قد ينقطع ولهذا قال مالك بن دينار من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي الإنسان إذا تأمل في حاله فيكفيه من العلم القليل إذا كان يريد العلم لنفسه وأما إذا تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي مثال ذلك الآن إذا خاض الناس في مسألة من الأصناف المحاملات وغيرها يتفرر بأن يدرس هذه المسائل ليكون على علم بما يدور في هذه المسائل وبما يختلف فيها الناس وقد ينقطع أمام الخوف في هذه الأمور عن بعض العلوم الأخرى وكذلك إذا وجد خلاف بين الناس وتفاصيل فيخوض في هذا الأمر وقد يقصر في بعض الأمور الأخرى فالإنسان يعتني بما هو مطالب به في نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الاسلام المرء تركوا ما لا يعنيه فالانسان الشيء الذي لا يعني الانسان لا يشتغل به وانما يشتغل بعبادته وبعلمه وهو اذا كان يشتغل بما يعنيه فهذا يعني كثير من المسلمين وبهذا يستطيع ان يوجه الناس اما اذا اشتغل ببعض الامور التي ينصرف بها الناس عن طلب العلم الشرعي فان هذه فتنه ولهذا توسع الناس في دراسه بعض المسائل حتى أفضى بهم إلى ترك بعض الأصول وإلى بعض المسائل المهمة على بسبب شغاله بهذه المسائل الفرعيه قال رحمه الله وروى ابن لهيء عن عبيد الله بن أبي جابر المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجراؤكم على الفتيا أجراؤكم على النار. نعم هذا في بيان خطورة الفتيا وأن الجرأة عليها جرأة على النار لأن المفتي هو موقع عن رب العالمين يقول هذا دين الله هذا حكم الله هذا شرع الله فهذا خطير إن كان صادقا فهو على خير وإن كان كاذب أو جاهد يتكلم بغير علم فهذا خطير جدا وقد إنسان يستهد في نفسه فيصيب ويخطئ والأمر سهل لكن المشكلة عندما يتصدى للناس ويوجههم إلى أمر ويقول هذا دين الله بالله إنها مسألة عظيمة ومقام عظيم أن يتصدى الإنسان لشيء ويقول هذا دين الله فاتبعوه ويبقى على هذا وهو يوجه الناس لشيء وهو غير متثبت ولا يعلم هذا امر خطير أما كون الإنسان في نفسه يجتهد ويصيب ويقضأ الأمر دون ذلك لأنه غاية الأمر أنه أخطى في عمل في عبادته لكن عندما يتصدى للناس ويقول هذا دين الله هذا حكم الله ويصدر الناس عن قوله وعن رأيه فيكون هذا فتنه للناس قال وقال اهل القمح كانوا يقولون اجراكم على الفتيا اقلكم علما نعم لان العلم ورع العلم ورع يتورع الانسان ان يتكلم فيما فإذا فاذا كان جريئا على الفتيا فكلما كانت سرعته على الفتيا كلما قل ورعه فدل على قله العلم ولهذا كثر في كلام السلف الوقوف عند حدود العلم وقول الكثير منهم لا أعلم بعض المسائل التي لم يعلمها بل النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي كان ياتيها الرجل ويسأل عن مسألة فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي من السماء ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما اوحى الله إليه قال وعن البراء رضي الله عنه قال أدركت مئة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه وفي رواية فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول نعم هذا دليل الفقه والوراء لكل شيء أثر وعلامة فكلما قوي العلم ود الإنسان أنه كفاه الله المؤونة بان يجيب الناس غيره. لأن التعرض للفتوى تعرض لأمر عظيم فكون الإنسان يتعرض لها هذه جرأة فإذا وجد في المجلس أو في المكان أو في البلد عالم، فإنه يرجع إليه. لهذا قيل في المثل المعروف لا فتوى مالك بالمدينة. كان العلماء يقولون هذا. إذا كان مالك بالمدينة لا يتعرض الفتوى إلا متجرّي. فإذا وجد العلماء لا يتعرض لهذه الفتوى من هو دونه. وإنما يحيلون هذا إلى العالم. وقد يحصل بين السلف أن كل واحد منه يرد المستفتي إلى غيره وهذا من المبالغة في انفرار من الفتوى كل واحد يرى أنه ليس بأهل أن يفتي وهذا بخلاف ما عليه الناس اليوم إذا جاء من يسأل لربما آخر من يتكلم العالم في المجلس فكل إنسان يدري بدل وهو يتكلم ثم بعد ذلك قد يسأل العالم أو قد لا يسأل إلا إذا نبههم إلى الخطر هذه من جرأة الناس ويلاحظ الآن أن الدين الكل يتكلم فيه لاحظوا في المجالس عندما تأتي المسائل الشرعية كل واحد يذلي بدل ويتكلم ويقرر ويقعد خصوصاً في المسائل العظيمة المسائل التي يتوقف فيها العلماء الكبار مثل النواز، مثل أمر الجهاد ومثل المسائل المتعلقة بولاه الأمر الآن يتكلم فيها العام والكبار والصغار الرجل الآن إذا طلق زوجته ولا يعرف الحكم الشرعي يذهب للعلماء اتباعه ويسأل وأما في مسائل المسائل العظيمة يتكلم هذا الجاهل وهو لا يحسن الطهارة إذا حصل له عارف الطهارة لا يعرف الحكم ويتصل بالعلماء الليل والنهار حتى يجد الفتوى وأما إذا جاءت المسائل العظيمة فتجده يصوب ويخطئ العلماء ويخطئ ولكن الأمر ويتكلم ويتجرع والمجالس لا يستطيع الانسان ان يجد لا يعني سكوت للناس ولو لفتره حتى ينبه من كثره يعني تكالب الناس على الكلام حتى ان بعضهم في المجلس يتكلم اكثر من شخص لطفرة حب الناس للكلام ولشهوه الكلام ولجراه الناس على الكلام في الدين فهذا مما يدل على حال الناس اليوم وحال السلام كانوا علماء كل واحد يدفع الفتوى عن عن نفسه لأخيه والعهد قريب من العلماء الكبار حدثني أحد أبناء الشيخ محمد الامير رحمه الله أنه سأل أحد المشايخ والعلماء في حديث فذكر سأله عن هذا الحديث هل هو في صحيح مسلم فأجاب ذلك العالم بأن هذا الحديث ليس في صحيح مسلم ثم يقول بحثت عن هذا الحديث وجدته في صحيح مسلم ثم رجعت إلى أبي وكان في المجلس قلت وجدت الحديث قال نعم هو في مكان كذا وكذا فقلت له لما لم تنبهنا قال لم تسألني وإنما سألت فناء هذه طريقة العلماء يعني يعرف الإجابة ويسكت لأنه لم يسأل أما الآن فلو كان عنده ظن ضعيف أو شك حتى يتكلم ولربما عارض العلماء في شك يعلم أنه لا يتطوى إلى درجة الظن فهذا من يدل على ورع العلماء في أنهم لا يتكلمون إلا بعلم وبينه وأنهم لا يتعرضون لمن سأل غيره. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون نعم هذا من بعض كلام السلف كلام مسعود رضي الله عنه إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون لأن مسائل الناس كثيرة وأحوالهم متعددة ويحتاج إلى علم وإلى تتبع المسائل فالذي يفتي الناس في كل شيء هذا مجنون ليس له عقب من الذي يسعى الناس في علم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتي بعض الناس ويسألونه فيتوقف حتى يأتي الوحي أبو بكر كان يأتي من يسأل أبا بكر فيقول في من يعرف في هذا سنة كان يقول هذا عمر وكان يقول هذا العلماء فمن الذي احاط بمسائل الناس وعرف الإجابة لكل من يسأل ولهذا ما زال العلماء عندما تأتي هذه المسائل يرجع بعضهم إلى بعض وأصبح في الفترة الأخيرة أُلفت المجامع الفقهية وأُلفت اللجان الدائمة كما في هذه البلاد اللجنة الدائمة للإفتاء للنظر في هذه المسائل وهما إما كبار وعلماء ومع هذا يعقدون الجلسات المطولة وينظرون في هذه المسائل بينما يتصدى لهذه الأمور بعض الجهلة ويتكلم فيها وأذكر أن بعض المسائل عندما عرضت مثل الايجار الذي ينتهي بالتمليك أول ما بدأت هذه المسألة وزهنا كثير من الطلاب الذين نشرون عنه الرجوع للعلماء اثبات ثم عقدت جلسات مطوله لبحث هذه المساله وخرجوا بنتائج هذا دليل ان العلماء لا يتسرعون في هذا بينما لو تسرع متسرع في هذا وافتى بشيء في جلسه واحده يفتي بينما هذا عندما عرض على العلماء عقدوا لهم جلسات وبحثوا هذه المساله وخرجوا بنتائج فهذا مما يدل على ان العجله في الاجابه ليست محموده وأنه لا يتعرض لهذا إلا ناقص عقل هناك مسائل مشكلة وحديث حقيقة يتوسع فهناك مسائل لا ينبغي اساسا للمفتي أن ينظر فيها مثل مسائل الخصومات وهذه مسألة ينبغي التنبؤ لها يأتي شخص يقول إن لي عند فلان كذا وكذا أو بيني وبينه عقد ويسأل ويأتي المفتي ويفتيه لا اقول العلماء ولكن من يتجرع الفتح فهذا لا يصلح أن يفتأ لأن هذه خصومة والفتوى إنما تكون لمن يطلب العلم لنفسه أما من له خصومة مع فلان فيأتي يتقوى بهذه الفتوى على خصمه وإنما الخصومات يرجع فيها للقضاء الخصومات يرجع فيها للقضاء وكذلك من كان سؤاله متعلق بغيره مثل يقول قال فلان ماذا تقولون في قول فلان هذا حكم متعلق بالغير ينبغي أن يستفسر ولهذا كثر في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه عندما ينقل عنه شيء يقول حق ما بلغني كذا فيسال بعض اصحابه عن بعض ما نقل عنه للتثبت وكذلك في مسائل الطلاق فانها لا تصلح فيها الفتوى الا بعد التثبت لانه جرب العلماء الكبار ان الرجل ياتي وينقل شيئا يخالف ما تعلم المراه وكذلك المراه واولياؤها ينقلون شيئا خلاف ما عليها الرجل وأحياناً بعض النساء تسأل لتقول قال زوجه ويأتي من يفتيها وهو لا يدري من الذي قال زوجها وأحياناً قد يكون النقل غير الواقع فهذه مسائل بقت تثبت فيه وأن يسمع من الرجل ومن المرأة ثم يكون تكون الفتوى من قاض أو مفتي يكون قوله ملزم أما هذا يفتيه بالطراق وهذا يقول أنه لم يقع فتحصل خصومات بسبب اضطراب الناس الفتوى وشئ إلى عمر بن عبد العزيز عن مسأله فقال ما أنا على الفتية بجري نعم هذه أيضا من وراء السلف عمر بن عبد العزيز يسأل عن مسأله يقول ما أنا على الفتية بجري يعني لا أتجرر على الفتية وهذا من ورائه رحمه الله وكتب إلى بعض عماله إني والله ما أنا بحريص على الفتية ما وجدت منها بدا وليس هذا الامر لمن ود ان الناس احتاجوا اليه انما هذا الامر لمن ود انه وجد من يكفيه نعم ثم ذكر ايضا قال كتب الى بعض امواله اني والله ما انا بحريص على الفتوى ما وجدت ما وجدت منها بدا يعني انه لا يحرص ما وجد منها بدا وليس المقصود كما قال مصلي ليس الامر لمن ود ان الناس احتاجوا اليه انما هذا الامر لمن ودى انه وجد من يكفيه اما اذا احتاج الناس إليه فلا بد ان يفتيه من كان له علم وهذا ايضا مدخل اخر لان بعض الناس يدعي الورع فلا يتكلم في شيء من العلم ولو كان يعلم ويقول اذهبوا الى العلماء وهو يعلم فهذا ايضا خذلان تقصير فمن كان عنده علم فليظهر العلم ولا يكتمه لا يجوز له ان يكتم العلم وما أكثر ما داخل الشيطان وقد يدخل الشيطان على بعض الناس ويقول لا أعلم وهو يعلم وبعض الناس يتجرأ ولا يعلم ودائما أنا أتذكر وأذكر بأن الذي نعاني منه هو جرأة المقصرين والقاصرين وتخاذل القادرين فإذا تجرأ هذا المقصر وتخاذل القادر على العلم وعلى نسل هذه فتنة فينبغي أن يسند الامر الى أهله أن يتكلم العلماء ولا يجوز لهم أن يسكتوا وأن يمسك الجهال ولا يجلس لهم أن يتكلم وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت فهو مأمور أن يقول الخير وأن يصمت عن الباطل ومأمور أن يصلح بالحق إذا عرفه ان يبينه للناس وعنه أنه قال أعلم الناس بالفتوى أسكتهم وأجهلهم بها أنطقهم نعم هذا في بيان جرعة الناس على الفتوى وأن أعلم الناس بالفتوى أن أعلم الناس بالفتوى أسكتهم في السكوت عنها وأجهلهم بها أنطقهم أكثرهم كلاما فيها وهذا ليس على إطلاقه لأنه قد يكون الرجل واسع العلم لا يكاد يسأل عن مسألة إلا وفصل فيها وبين كما حصل للائمه الكبار مثل الشيخ خلساني بن يتعجب الناس من سعة علمه فيسأل عن مسألة فيجيب فيها بالدليل ويفصل ويذكر من الف فيها وكتب واحيانا يذكر ان هذه المساله اثيرت في كذا ورد فلان على فلان يتعجب الناس من سعه علم هذا الرجل وهذا من سعه العلم فالذي لا يسكت عن فتوى اما ان يكون عالما راسخا واسع العلم واما ان يكون جاهلا فالعلماء اذا اتسع علمهم استطاعوا ان يجيبوا الناس إلى كثير من المسائل وكذلك ما هو معروف ان سماحة الشيخ عبد العزيز بن بدر رحمه الله وهو سريع البديهة وواسع في كثير من المسائل لا يكاد تشكل عليك كثير من المسائل يجيب فيها ببداها وبسرعة ثم إذا حققت بكلام وجدت أنه موافق للحق وهذا من فضل الله من توفيقي لبعض هؤلاء العلماء بينما بعض الناس يحتاج أن يتأنى وأن يراجع وأن يستحضر الادله وان يبحث في المساله الناس يتفاوتون نسال الله التوفيق للجميع هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي ورسوله احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول السائل قول عبد الملك لوالده أليس من الدعاء على النفس بالوقوع في الفتنة ليس الأمر كما ظن السائل، وإنما هو من باب إظهار محبة الله عز وجل وليس قوله وددته ولكن أن هذا الأمر ببياني مكانه يعني تعظيم الله عز وجل في قلب هذا العالم الذي آثر ما عند الله عز وجل على الدنيا وآثر الله عز وجل على الخلق وتمنى أنه يحصل له ولأبيه ما يحصل في ذات الله عز وجل وإن بقي حسن الظن بالسلف إن لم نتنبه لمقاصدهم وفقهم فلا أقل من أن نحسن الظن بهم وأن نتهم أنفسنا أمام هؤلاء الذين تنبهوا لكثير من العلم والفقه لم نتنبه إليه يقول ما رأيكم في تدريس المرء لما يحسن من العلم وما وما درس مع أنه لازال في أول مشواره العلمي إذا تعلم شيئا من العلم جاز له أن يعلمه لكن ينبغي الحذر من أن يكون مخادعا لنفسه أو ليس عنده من القدرة ما يستطيع أن يقيم نفسه لأن بعض الناس قد يبتلى بالجهل بنفسه فهو جاهل بنفسه يظن انه على شيء والواقع على خلاف ما يظن اما اذا بلغ الانسان اقل ما يكون فيها ان يكون عالما بنفسه وان يعلم هل هو مصيب او مخطي وهل هو عالم او جاهل فهذا على خير ولكن كثير من الناس خصوصا في بدايه الطلب قد يتوهم انه يعلم وانه يعرف المساله وهو جاهل يجهل هذه المساله وهذا ما حصل لبعض اهل البدع كما حصل لغيلان دمشقي في حضور الخليفة في مسألة القدر فكان يقول للخليفة ائتني بعالم يناظرني في هذه المسألة فإن غلبني فاقتلني فجاءه الأوزاع فسأله ثلاث مسائل ما استطاع أن يجيب فقتل بسببها بعض الجهل وبعض اهل البدع يظن أنه ما علم أحد علما فقد يكون بسبب هذا أنه يقتل ويهلك في الدنيا والاخره بسبب جرأتها فهؤلاء من حسن ظنهم بأنفسهم وتجهيلهم للعلماء وتنقصهم لهم قد يقول الإنسان هذه نعم يقول بعض الإخوة قد يتصل بالعلماء لأخذ بعض الفتاوى منهم ويسجل فتاواهم بدون استئذان منهم فهل هذا جائز؟ لا يجوز بل هذه من الخيانة والأمانة يطالب العلم وطلاب العلم ينبغي ان يكونوا اعظم الناس امانه وصدق ونقل وخصوصا ان بعض اهل العلم الان لا يحب ان يسجل كلامه لان حصلت فتنه بسبب هذا فاذا اراد ان يسجل فليستاذن الشيخ فان اذن والا لا يجوز لإنسان ان تنقل كلامه وان تسجله من غير اذنه يقول ما الفرق بين المجادله والمماراة بين المجادلة في العلم والمماراة في غيره حتى في غير العلم وقيل المماراة المماراة تكون على شيء يتمار عليه الناس من غلب له كذا والمجادرة لا يصحبها هذا يقول ذكرتم القصة عن الشنقيطي رحمه الله وقد يفهم منها أن عدم كلامه من كتمان العلم لا ليس الأمر كذلك وإنما هو من احترام العلماء وحتى لا يقع أمام الطلبة تجهيل لأهل العلم فهذا له مقاصد وهؤلاء لهم مقاصد وأنا دائماً أقول كثير مننا يتوهم من مواقف العلماء ما لم يقصدوه من المقاصد العظيمة ثم إن الشيخ لعله أراد أن ينبه ابنه بعد ذلك ولكنه فاتحه بهذا فيكون يجمع بين بيان العلم وبين عدم الجرأة على العلماء كما يحصل الآن من إحراج بعض أهل العلم أن يتكلم في مجلس فيخطى في المجلس فيكون في هذا سبب للجدل والخصومة وقد يتمسك هذا برأيه وتكون له فترة فهذا من دقيق نظر العلماء وإن كان أيضاً مثل هذا المسائل الناس تفاوتون فيها فبعض الناس قد ينبه وليس هذا بمذنوب لكن أنا أشير إلى أن بعض أهل العلم لهم سمت ولهم يعني طريقة يعز في الناس اليوم أن تسرق وهذا لا يعني أن بعض أهل العلم قد ينبه كما هو معروف عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كثير من القضايا في مجالس اهل العلم وعندما تلقى الدروس والمحاضرات يقوم الشيخ ويعلق وينبه لكن بلطف وادب والناس يقبلون منه وردت عده اسئله فحواها استشكال بعض النقولات التي ينقلها الحافظ بن رجب رحمه الله عن بعض المتصوفه من غير تصويب لاقوالهم ويخشى ان يكون هذا اقرارا لهم على صنيعهم كيف يوجه فعله؟ هذا شبقا نبه عليه في بعض الكتب التي شرحناها لابن رجل وهو على طريقة بعض أهل العلم وكذلك الإمام بن القيم في بعض كتبه وبعض العلماء ينقلون شيئا عن هؤلاء وليس المقصود أن هذه النقول التي تنقل تقرر بها مسائل علمية سواء اعتقادية أو عملية وإنما من باب الاستناس وأنتم تلاحظون أن هذا الإمام في كتبه في هذه الرساله وفي غيرها إنما يقرر الحق لا تجد هناك شطحات الصفية وأن يقرر مسألة ولكن يستأنسوا ببعض كلامهم عن الحق هذه طريقة العلماء ولهذا لا تجد أنه يقرر الباطل وإنما كل هذه المسائل التي يتكلم عنها حق لكنه يستأنس أحياناً ببعض كلام هؤلاء لتقرير ما يريد أن يقرره من الحق وهؤلاء يرجعون أولاً للأدلة منطلقهم هي الأدلة وهذا ملاحظ في بن راجب رحمه الله أنه عندما يأتي يتكلم عن المسألة فهو مستحضر للدليل عليها، ولهذا الذي يعرف طريقته يعرف أنه إذا ذكر هذه المسألة سيذكر الدليل لأنه ينطلق في شرحه من النصوص من الأدلة ثم قد يتوسع ويذكر بعض الشواهد من كلام أهل العلم بعض كلام هؤلاء فهو لا يذكره على سبيل الاستقلال وإنما على سبيل الاستئناس به يقول ذكرتم أن الطالب لا بد عليه أن يأخذ الحق بدليله ولا يكون تبعا لغيره ولكن ليست هذه المرتبة تتطلب من الطالب سنوات عديدة في الطلب وأنه لا بد أن يتلقى عن غيره وقد لا يميز في بداية طلبه العلم فيأخذ من دون تمحيص لاقوال من يدرس عنده هذا الفهم يعني لا يقال هذا عندما يقال ويظن أن الطالب في أول مراحل الطلب يقول انا اعرف الادله واعرف ماخذ ما العلماء ويرجح دون فهم لا نحن نقصد طالب العلم الذي ينبغي ان يطلب العلم ان يكون هذا همه ومقصده وان يسعى اليه حتى اذا تمكن منه امتثل هذا ولا يعني هذا ان يتجرع ابتداء كثير من اهل العلم سلكوا هذا الطريق وما ترسخوا في العلم الا بعد ان تفقهوا على العلماء فهذا لا ينبغي ان يظن وأن يفهم من هذا أن يأتي الطالب لم يتعلم ولم يتفقه ويقول أنا آخر من الدليل لا لكن ينبغي طالب العلم أن يكون هذا هم لأن بعض الناس يعني في مقابل هذا قد يبقى سنين طويلة وهو يدرس ويتعلم ويقرأ وهو ما لا يزال مقلدا فهذا الذي قد يقال له هذا ينبغي له أن يعرف الأدلة وينظر في الأدلة وأما طالب العلم عندما يبتدي فيرجع إلى كلام العلماء حتى تكون له مقدرة وفهم ويتتبع كلام أهل العلم وينتفع بكلامه وبتنبيهاته ثم بعد ذلك يتدرج في النظر في الأدلة يقول ما حكم استعمال المعاريض من أجل إخفاء بعض الأعمال الصالحة تكلم العلماء في هذا فهذا إذا كان له مقصد صحيح فإنه لا بأس به مثل بعض السلف كان يدرس فتصيبه خشيه وبكاء فإذا تنبه الناس له يقول إن الزكام لشديد على الشيخ ويعرض بهذا هذا فعله بعض السلف وبعضهما كان يتكلف في هذا ولعل هذا هو الأسود أن الشيء إذا عرض للإنسان من غير قصد ومن غير أن يطلبه فلا يتكلف إخفاءه وإن كانت له قدرة وحزم أن لا يظهر منه أمام الناس ما يخشى على نفسه بسببه الفتن فهذا أولى وأقوى وهذا دليل على قوة أيضا النفس وضبط النفس كان كثير من أهل العلم ذكر أنه ما راه الناس يبكي من خشيه الله وبعضهم إنما حصل له عندما كبر سنه وضعف في هذا الباب هذا يدل على أن بعض أهل العلم لهم قوة حتى في ضبط النفس والناس يتفاوتون ايضا بعض الناس لهم رقه لا يستطيع ان يملك نفسه وبعضهم قوي يستطيع ان يضبط نفسه والناس يتفاوتون في هذا هذا والله اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك